لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشفقة وتيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يُفْلُونَ أَن فَتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذبين.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 وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَاعِثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لو خرجوا فيكم ماذا يذوكم الا خبا لهم ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثم ماعون لهم والله عليم بالظالمين